كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأم ترا نار حاميه باسم الله الرحمن الرحيم الاهى متكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون 114. لترون الجحيم 115. ثم لترونها عين اليقيم 116. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم